أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم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 فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تظاهر عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ مَوْلَاهُ وَجَبَّارٌ وَصَانِعُ الْمُؤْمِنِينَ والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربك ان طلقكن ان يبدلهن ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات قانتات تائبات عابدات ساجدات حاتين <تصفيق> تيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم أهلكم نار وقود الناس والحجارة وقود الناس والحجارة عليها ملاك غلاظ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 عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخل جنات تجري من تحتها الأنحاء يوم لا يخس الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبإيمانهم يقولون ربنا يقولون ربنا أتمنى نورنا واغفر لنا إنك على كل لشيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير